سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكذ إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر. وذكرتنا ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم